بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى عين آنية ليس لهم طعام لا يسلم ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسلع فيها لاغية فيها عيم جارية فيها سررية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 ثمُ مَئِ عَلي ناح